لا الأرض والسماوات العلا And <laughs> warm ve innehu yaalem ve innehu yaalem sirra Allahu Allah'a İnni ene rabbuka fankhula whole Kadu, kifin halı tozacak, kıl nefsim, ولا ينصد دم o o şombiya واضم من يدك إلى جناحك تخرج Hır. وأشركه في امري كاينو سب بحك كان فيرا بحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير قال قَدْ أُوطِيْتَ سُوَلَكَ يَا مُوسَى قَالَ قَدْ أُوطِيْتَ سُوَلِكَ Go! Oh. في <تصفيق> في <أني> فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَضِي فِيهِ فِي الْيَمِّ فَالْيُلْقِي الْيَمُ بِالسَّاحِلِ فَ يقجِ موب أَ عَلَيْكَ تعَلَ كَمَا إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن وقتلت نفع ثنا مِنَ من الغم وفتنا وفتناكم فتونا kela bizden fi ehli meden musa طنعتك لنفسي إذهب أنت واخوك بآياتي ولا تنيع فيه Fakulla <Sessizlik> heu, Oh, oh. In go oh. bu fihan Go, no! Un... ولنقد رينا كَلَّبَ وَأَبَىٰ قَالَ جَتَّنَا بِالْخِرْجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ قال أجعتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتيك بسحر فاجعل بيننا وبينك موعدا موعدا لا Sana meydukom yozzinet ve yushşaranas duha. Sana دي وَيُشْرَ النَّاسُ ضُحا فَأَتَى اللَّافِرَونَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا Rahum oh, binanum يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثل أجمعوا كيدكم ثم تصف وقد أفلح اليوم قالوا إن هذا للسحرة يريدان أن يخرجكم من أرضكم من أرضكم. بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم تصف وقد أفلح اليوم من استعال صدق الله